فَإِذَا أَفَاضَ مِن عَرَفَاتٍ تَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ أتى ظوٰء من حيث أفاض الناس واستوثر الله إن الله غسّر الرحيم فإذا قضيتم الناس كم فذكر الله كذكركم أباكم أو أشد ذكرا